طيب هنا بقى أحرم بصلاة يلزمه إتمامها <تصفيق> ليه يلزم إتمامها هو مسافر وأحرم بصلاة ولكن يلزم إتمامه متى يلزم المسافر أن يتم الصلاة م? ضيق الوقت وما يتضيق الوقت يتمها بدل ما يقصرها لكونه اقتدى بمقيم من هو ايلو او لم ينوي قصرها مثلا كده يبقى وجبت عليه ايه تم طيب هذي الصلاة فسدت بحدث او نحو واحد مسافر لقى إيه مقيم هيصلي إمام فاقتدى به وهو بيصلي فسدت صلاته يعني ما توضى وجهه كان خلص الإمام إيه خلص يبدأ هيصلي لوحده أو هيصلي إمامه منفرد أو إمامه يصليها قصر ولا تمامه ففسدت بحدث أو نحويه وأعادها أتمها ليه بقى؟ ليه يتمها ما يكسرهاش ليه لانها وجبت علي تامه بتلبس هيبه اه تلبسني هي دي فسد اه تلبسني اه فسد, آه. فسد. هتجيب عليه تامة. زي اللي واجبت في زميته خلاص. اللي أنا واخده من الجواز بسمين الجواز بيقول أنا كنت في الطريق للدرس يا شيخ وكنت وصلت مدينة ناصر خلاص وبعدين زوجتي تعبت عشان هي حامل الحمد لله فاضطريت أرجع فمعلش والله يا شيخ رصب عني وعذرني ده ايوكم في الحكاية دي ده ينمنع الجواز يمنع الحمل مش كده؟ فيش حل غير كده؟ جيه ملهرم لحد هنا وبعد ما وصل مدينة نصر قالت له أبدا ده نتعبية ده رجعني محمر رجع ولا درسه ولا غيره ممنوع الجواز بقى بقى كده ولا ايه النوع النوع الحمض خلاص جواز ممنوع الحمض مش هنسافر قريب بسكم قريب من على طول ماشي مفيش مروح اسكندريهات مفيش مروح حلمر ولا وش حاجه في النت يسكن جنبنا هنا. يرجح حويك. شفتوا بقى اما عادت انا عاند فيها اقول له لا مش موافق عالجوازة وموضوع الهرم ده. كان عندي حق ولا لا. اهو. مش عادت اتخانق معاه. شهر ونص ومش موافق عالجوازة عشان حكاية الهرم. اهو الدرس راح والدرس اللي قابله اللي طبعا اللي قابله كنت مسافر. فقال كده? حد الشي يدور على شقق في حتة بعيدة قليكوا جنبنا هنا ان الذئب يأكل من الغنم ايه القاصية طيب لانه واجبت عليه تامة بتلبوسه بها وهذا والله اعلم مبني على انو العبادة تجب الشروع فيها والتلبس بها ولا نقول بها فان كان بناءه على هذا فلا نقول به كان بناءه على غير هذا فهذا غير واضح عندنا هنا يعني ها؟ تقول ايه مش سامع اي حاجه يعني حتى لو كان عقاده كده تمام بس يعني زي ما تمام زي اه اه تلبس بها تامه على انها تامه وجبت عليه يقضيه حتى لو تلبس بالسنه واراد قطعها طور الى قطعها يقضيها برضه هم عندهم كده سهما على الصفه هم كلامهم ولا كلام كلامهم هما يقضيها على الصفة اللي واجبت عليه به يا واجبت عليه بوصفة تمامة افضل تامة زي ما ان واجب عليه ركعتين شو يا قالو عندهم وعند كثير من الملكية غير رحم تجب بالتلبس به فلا يجوز له ان يبتلعه عمله ولو كان مستحب في الاصل فمن تلبسه بصوم مستحب طبعا ايه مش انا نفس ولا حاجه بس في الاستدلال عشان ايه من الاول ما يعرفوش يردوا عليه انت بتستعمل الفاظ الحديث اللي ايه اللي هو ضدهم يعني على كل حال فيه قول كده ان من تلبس بطاعة وجبت عليه وحرم ابطالها لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالك فان لنا أن نقول لا نسلم أن لا تبطلوا أعمالكم بمعنى لا تفسدوها في الحال بالإحداث أو الخروج أو الرفض أو نحوه ولكن لا تبطلوها بالشرك فيبطل ما كان منه ثم نقول سلمنا أن لا تبطلوا أعمالكم أنه يستلزم تحريم إبطال العمل ولو كان مستحبا من الأصل فنقول سلمنا أنه يحرم إبطال العمل ولكن هذا لا يوجب القضاء يحرم الإبطال لقوله ولا تبطل فإن أبطلناها لم يجب القضاء بشيء ها القضاء يحتاج إلى أمر آخر مستقل نعم لا لأنه قضاء الفرائض قضاء الفرائض بالأمر الأول لأنها لم تحصل وجوب قضاء الفرائض إنما هو وجوب أداء الفرائض لا قضاء ولا فرق بين القضاء والأداء بقى في الحالة دي ما يهمناش لأن انت أمرت بأداء صلاة الظهر فلم تؤديها فقولنا يجب قضاء الظهر تجوز في القول إنما حقيقته يجب أداء ما واجب وهو ايه صلاة الظب سميتهاك منها قضاء عشان بس بعد الوقت ده مسألة اصطلاحية انما هو الامر غير واجب والمحرم هو ابطاله لا غير ده بتسلمنا بان لا تبطلوا اعمالكم يقتضي ايه تحريم الايه اما بقى السادة الشفعية فقالوا يجوز ابطال النوافل والفرائض جميعا بعذر وبغير عذر طالما في الوقت ساعة يمكنه اداء الفرائض في الوقت مرة اخر إذ لا مال إيه رأيكم في المناقشات الفقهية اللي قلناها دلوقتي <تصفيق> وطبعا لينا تعليق على قوله او لم, ين أو أو لم ينوي قصرها مثلا يعني هنا في الحالة دي تجب عليه تم لان احنا بنناقش هل يجب عليه ان ينوي القصر او لا السادة الحنابلة قالوا لابد ان ينوي القصر عند. وإحرامه وكذلك الشفائية معتيجني حالنا دي ااا ده فيها نظر المساله دي لانها وجدت عليه تاما بتلبسه بيها فيها نظر او لم ينوي القصر عند احرامها لازم اهو ان يتم لانه الاصل ال ال ال الاتمام يعني الاتمام الاصل فاذا لم ينوي شيئا بقي على الاصل وهو الايه الاتمام بأما الصلاة شرعت ركعتين فأثبتت في السفر وزيدت في الحبر أي بقى الأصل القصر لا الاتمان لأنه الأصل اطلاق النيات ينصرف إليه أي دي ممكن دي قوية شوي اطلاق النية يعني نية الصلاة ينصرف الى الاتمام لانه الغالب من الحال بقى مش لانه الاصل مصطفى مفيش فايدة برضه يقول اعتذر عن الحضور لحصول شغب واعتقالات عند اللجنة الانتخابية واضطردنا المكس هناك عشان يعتقلوا او حاجة يعني البناء يديهم. ها؟ الاعتقال فرض كفاية. عمر <تصفيق> فين امه? احمد معاه? امه واحد في الشغب واحد في الاعتقال عشان يعني السنة. بالفرض الكفاية اللي عليهم. ربنا يحفظهم. وإطلاق النية ينصرف إليه إطلاق النية ينصرف إلى الغالب من الحل مش إلى الأصل لأن لو خولف الأصل غالبا فصار الإنسان إيه ناوي, ناوي إيه ما يقع غالبا فقال هنا دليلين الدليل أول لأنه الأصل والتاني إن إطلاق النية ينصرف إليه يعني إلى الأصل كما لو نوى الصلاة وأطلق فإماميته تنصرف إلى الانفراد يعني مش مش الاقتداء ولا الإمامة ولكونه الأصل وكذا لو نوى القصر عند الإحرام ثم رفضه فنوى الإتمام لازمه أن يتم لعدم افتقاره إلى التعيين برضو عبناء على إن الإتمام هو الوقت هو لو نوى القصر وبعدين رفضوا ورفضوا يعني إيه يعني رفضوا بالنية فقال لن أقصر سأتمن في الحالة دي القصر لا يجوز له لإن رفضوا وانقطعت نيته واستصحب الحق بشرط عدم إيه نية القطر من ذهلها عن نية الصلاة تنقطع صلاته أو لا ها؟ نقول نستصحب حكمها بشرط عدم نية القطع اللي هو الرفض بشرط عدم الرفض فهنا رفض القصر خلاص ما يجزلوش لا أن نقول ولا التمام لأنه لم ينوت يبقى لا ينفع قصر ولا تمام بصراته بطل النفس النسق في الاستبلاغ <تصفيق> النية <ها؟ تصفيق> ليست مطلقة إنما كان ينوي القصر ثم رفضه وكذا لو نوى القصر عند الإحرام ثم رفضه فنوى الإتمام إن إلا قال لازمه أن يتم أيب ليه بقى الإتمام صح صح منه محدثا قال عدم افتقاره إلى التعيين وكانه قال نويت شيئا زائدا ثم انصرفت عنه فبقيت الصلاة على أصلها أه الشيء الزائد هو القصر وصحيح تقليل في عدد الركعات ولكنه زائد في المعنى لأنه خلاف الأصل يحتاج إلى نية جديدة فبقيت النية مطلقة وعنه أن القصر لا يحتاج إلى نية وهو المختار وفاقا لمالك وأبي حنيفة وعليه عامة العلماء واختره شيخ الإسلام وجمع كافي؟ ليقوموا ولا مش كافي؟ به؟ كافي أو يقول لي؟ صحيب يبقى الرؤية الثانية عن أحمد وموافقة مالك وابو حنيفة واختاروا شيخ الإسلام وجمع وذكر إن عليه عامة العلماء وقال يعني الشيخ الإسلام لم ينقل أحد عن أحمد أنه قال لا يقصر إلا بنية وإنما هذا قول الخراقي ومن اتبعه ونصوص أحمد وأجوبته كلها مطلقة في ذلك كما قاله جماهير العلماء وهو اختيار أبي بكر موافقة لقدماء الأصحاب وما علمته احد من الصحابه والتابعين له باحسان اشترى قنيته لا في قصر ولا في جمع ولم ينقل احد قط ولم ينقل وينقل القرض او ينقل ينقل قرض عن النبي صلى الله عليه وسلم انه الله اصحابه لا بنيات قصر ولا بنيات جمع ولا كان صلى الله عليه وسلم أصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفه قال وإذا كان فرضه ركعتين فإذا أتى بهم أجزأه ذلك سواء نوى القصر أو لم ينوه وهذا قول الجماهير كمالك أبي حنيفة وعامة السلف وما علمت أحدا من الصحابة واقتبعين لهم بإحسان اشترط نية لا في قصر ولا في جمع ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة في حقه الركعتين ولو صلى أربعا كان ذلك مقروها كما لو لم كما لو لم ينوه وقال ابن رزيم والنصوص صريحة في أن القصر أصل فلا يحتاج إلى نية اظن ايه رواقها تمام. يا? <تصفيق> حس تبقى متطمن يعني وانت بتتعبد. اه. ايه باحنا الاصل القصر ويقصر ناوة ما ناواش غير مغيرش واجبة ما وجبتش ويصلي ايه ركعتين وخمص نعم. ده المختار, المختار في القصر طبعا، وهو طبعا قاله برضو في الجامع في الجامع يعني لو ناسي نية الجامع لا يضره تذكرها بعد انتهاء الصلاة الأولى صلى الصلاة الثانية ناسي عمان؟ هو يش من البعض؟ اه ناسي عمان ويعمر مم؟ كيف عصبك؟ شنو يكن عم تلك؟ أولا هو على يجمع أولا هو الجامعة التحدى الوقتان فهنا الكلام على شرط النية وطبعا فيه شروط تانية اشتغطوها هي برضو هينسفها اللي هي عدم التفريق بينهما والترتيب ولكن الترتيب لا مناص منه والله عاد ولا بد من اشتراط الترتيب انما يعني سياتي سياتي في الجمع ان شاء الله كل ده طبعا في جمع التقديم اما جمع التاخير فالامر مختلف <تصفيق> في مسألة هنا في صفحة تسعة وتمانين عايزة لكم عشان تسألوا فيها ساعات في آخر ممرة واحد بيقول وإن قصر الصلاتين في وقت أولاهما ثم قدم وطنه قبل دخول وقت الثانية أجزاءه يبه هنا جمع وإيه ودخل قبل دخول وقت الثانيه يكفي لا يجب عليه انه عند الصلب قال غير واحد على الصحيح من المذهب طيب هنا بقى من والقصر عند احرامها لازم بعد دخول الوقت الثانية من باب أولا الشيخ أسامة قحيل الجمع شرع للحاجة وطبعا المسألة اللي احنا كنا قلناها إلا لو روحنا الناس مش هتصلي مش هتصلي الجماعة ومش هتصلي خالص ويصلوها جماعة أحسن فيبقى وشكه في نيته ان نيته القصر اتم لان الاصل أنه لم ينوى واحنا قلنا بقى خلاص او نوى اقامه اكثر من او نوى اقامه اكثر من 4 أيام, ايام نحو تمشي والله اعلم اتم وإن أقام أربعة أيام فقط قصر لما في المتفق عليهم من حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصل الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى مينة وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام يبقى هو هلو وصل مكة إمتى صبح أربعة إيه أربعة زلحيك لا ما صلاش الصبح في مكة ماشي ما صلاش الصبح في مكة ولا صلها في مكة صبيحه رابعه من دي الحجه وصل انت ما على طول الصبح وهو الصبح طالع بيصلي في مكه او بعد الصبح ما طلع بشويه يبقى يصليها بره ودخل مثلا طيب المهم أقم بها الرابع والخمس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن يبقى صلى كم صلى؟ يا عشرين يا واحد وعشرين يقصر الصلاة فعشرين ده يقينا يقصر الصلاة عشرين يقصر الصلاة يقينا وقد أجمع على إقامتها وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع يعني النية على إقامتها أنه يقيم الأربعة أيام عزم يعني أجمع النية يعني عزم على إقامة تلك الأيام الأربعة لأما لأن الحاج لا يخرج إلى يوم التغوية ودلالته على جواز القصر في نحو تلك الأيام وما دونها وأما ما فوقها فلا حجة فيه لمنع القصر وإنما يستفاد من أدلة أخر هنا القصر لا يمتنع فوق هذه المدة بهذا الدليل لأنه فعلا ما أدراك لو كان قاعد زياد عن كده كم هيقصر ولا مش هيقصر يبقى ما فوج دليل على منع القصر فيما زاد إنما يستفاد من أدلة أخر وقال انس اقمنا بمكه عشرا نقصر الصلاه متفق عليه ولكن ده برده ايه ما دليل على ايه القصر 10 ايام في كل حاله انما والله اعلم ده كان مش عارفين يخرجوا امتى او حاجه زي ما كانش فيه الحج نعم لا وهو اذا كان جاز مع, مع طول الاقامه لاربع ايام فما دونه ده جائز متفق على الجواز اللي هيقعد اي وقت من صفر لحد اربع ايام يقصدي عكس دي لو اكثر من ما قال الحديث ده مفهوش الحديث ده دي حكايه فعل انه قعد صلى 20 صلاه 21 صلق يبقى ده جائز ده ما فوش كلاب طب الزيادة عن كده هل يمنع ولا الحديث ده ما فوش ما يقتضي الماما بيقولوا انما يستفاد من ادلات اخر انما ليه بحث ليه بحث ان, إن فقدت الادلة الخاصة في التحديد إن لم يوجد إلا الفعل فقط فهو للتحديد ليا بحث كده أصولي إن لم يوجد إلا الفعل فهو للتحديد يا إما قدل لأخر قدل لأخر خلاص نعمل به يبقى الفعل ده ده مثال من الأفعال الممكنة مرة يقعد ثلاثة ومرة أربعة ومرة اثنين ومرة مرة خلاص بيقصر إنما إذا كان ما فيش دليل على مدة القصر إما تقول أنه يجوز القصر مطلقا وهو باطل باتفاق وإما أن تقول أنه لا يجوز القصر مطلقا وهو باطل باتفاق وإما أن تقول أن يجوز القصر في مدة معينة والمدة غير معلومة إلا بالفعل فيكون الفعل قريناة عليه وكأنه فعل هذا ليعلم مقدار الجواز كما إيه جاءه جبريل عليه السلام وخله يصلي في أول الوقت مرة وفي أخر الوقت مرة في أول الوقت مرة وفي أخر الوقت مرة ليكون الفعل محدد لأنه كان يصلي التمام كان يصلي التمام صلى الله عليه وسلم ها؟ ما هو السفر ما مفهوم لأنه مقيم هو هنا أثناء السفر هذا جائز باتفاق أثناء الانتقال إنما هنا قصر في الإقامة قصر في الإقامة فإيه اللي يحدد الإقامة هنا اللي هي الإقامة القصيرة اعتبروها كالسفر السفر للإذعن للانتقاش إنما هي حقيقة إقامة ما هيش, هيش انتقاش وهتقعد مثلا هتروح تعود فيه السعودية ستوش فروتيج تقول إيه ما هو أنا مش دام مش وطني أفضل أقفر ولازم في حد يعني في لازم في حد افرض هتروح العين السخنة هتقعد اسبوع وتيجي او اسبوعين او شهر واحد زهق منك ويروح يقعد هناك ثلاث شهور مساء يقصر ولا ما يقصرش ضروري في حد يعني في حد ليه الاقامة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أتم في الإقامة مش كده وقصر في بعض الإقامات فالإقامة الطويلة أتم فيه والإقامة القصيرة هي دي اللي قصر فيه الدليل على إيه لا يعني لابد من التفريق بين الإقامتين أي يعني ما حد الإقامة التي تعتبر قصيرة فتأخذ حكم السفر في القصر هذا ما تقدرش تقول كل ما ليس بوطن يجوز فيه القصر وإن أعدت بقى لا <تصفيق> السفر هو الانتقال السفر الانتقال ما فيش اسمها عرفا هنا السفر هو الماشي دي اسمه سفر حقيقة السفر الانتقال من مكان لمكان اما البقاء في مكان فهذا اقامة ليس سفرا يب احنا هنجعله سفر ازاي نحتاج لدليل فنحن فاقدين للدليل فإن قصر النبي صلى الله عليه وسلم فيه اقامة ثلاثة ايام فهذا جائز قطع ان قصر في ثلاثة ايام ونص يبدأ جائز قطع في اربعة ايام يبدأ جائز قطع فما زاد عن ذلك فلا دليل عليه فيبقى على الاصل وهو التمام لان التمام هو حكم الاقامة وهذا هنا الحكم هنا استثنائي الماده 10 اللي هو ال10 اللي كان شلاوي هو كان شلاوي اللي طبعا مده المده المده أقصى مدة يعني يتجوز فيها يعني لم يقل أحد انه إن يفضل يقصب كده على طول إنما كلهم قالوا إيه مدد إنما يقصر على طول في حالة واحدة اللي هو يكون لا ينوي الإقامة أصلاً إنما ينوي البقاء لأداء مصلحة معينة حالما انتهت مغرب مش عارفة ماذا لو المصلحة تقضت دلوقتي همشي دلوقتي لو تقضت بعد ساعتين همشي بعد ساعتين لو تقضت بعد مثلا عشر ساعات همشي بعد عشر ساعات مش هيرستع نفسه بقى مش هيوضى بإقامته وبتالي يبقى مستوفزة فده يفضل على طول حكم السفر وإمكانه مقيما بالمدة الطويلة طيب لو كان ناوي عازم جامع النية يعني عازم على الإقامة مدة بعناء كانت قصيرة برضو بيبقى قلقان وما يلحقش يوضى بنفسه إن كانت طويلة بيرستق نفسه بقى على المدة فقص بيجاهز نفسه وأكله وشربه وسكنه ونومه ومتاعي ما حيث انه فإن كانت المدة طبعا بالمدة قد إيه فيها خلافة ليه بقى ما قالوش فيه 19 وفيه 10 وفيه 4 وفيه 3 وفيه بالصلوات وكده دي على حسب الروايات الروايات اللي الأحوال وما جاء فيها وما فهموه منها هل كان عزمين الإقامة ولا كانوا متربصين بالمصلحة تتحقق فيسيره في عشان كده مع إيه حكاية الأربعة يام أو العشرين صلاة دي أكيد دي ما فيهاش إن شاء الله يعني بعض الناس قالت 3 أيام غير يوم الدخول والخروج هو جهة 4 ومشي 8 بقى 5 أو 6 أو 7 أو 3 غير يوم الدخول والخروج وناس قالت 4 أيام وهم على بعض لأنهم دول يجمعوا 4 أيام كاملين تقريبا وناس قالت بالصلاوات 20 صلاة فعلى هذا ده أكيد ده مفوش يعني ايه احتمالات ولا حاجه يعني عازم الاقامه هو كان عازم الاقامه هو ايه ايه بقى اقامه قصيره بالعرف بالعرف الايه بقى يعني الاعتبار بالشرع مش افضل ارجعهم الى العرف. <تصفيق> لا يعني هنا بقى تطوه المسألة من الناس. هل قياسك اه هو الموقين بديت عدم الاستطار? يعني مسافر بلاية سبقين. لو لو همها بديت عدم قياسه على المقين المفترض او ولا قياسه على المسافر من أربع أيام اللي هو الحل على السيساني المصر إنه مجيب أربع تيام عدم استضار يعني القيسر مجيب مجيب مستوطن ولا على المسافر مجيب عدم استضار بس أنه أربع أيام إنه مجيب نشغل في الحل فيها يعني التصار يعني أنت عايزت تحكم بالقياس ولا بالأصل الأصل في الإقامة الإتمام وما خرج عن الأصل يخرج بدليل المقيم مطلقا الأصل فيه الإتمام وما خرج عن الأصل ده ما خرج عن الأصل يخرج بالدليل القمل قصيرة لمن لا يريد التوطن ليست سفرا في الحقيقة ميقامة وتخرج بالدليل طيب هايدي الكلام ده مناقش حين ضد قال لأن الأصل أنه لم ينوي يعني لم ينوي القصر أو نواه قامت اكثر من اربعة ايام اتن طيب احنا انتهينا بقى من الحديث ده الرماء طبعا فيه مسألة بعض اخواننا كتير مش منتبهين اليها ان يروح الحجاز هيعد قد ايه هناك اسبوعين ففاكر اسبوعين ده كتير يتمني من الاول للاخر لا هو بقاعد في مكة كذا يوم وان خرج لي عرفات خلاص خرج قمت بتنقطع بهذا يخرج لمينة ومن مينة يخرج العرفات ومن العرفات يروح مزدلفة ومن يروح لمينة ومن يروح مكة وان يرجع من مكة لمينة مفيش اقامة مينة مش هي مكة والعرفات هي مكة مكة غيرهم مش لازم يخرج من بلد الاقامة القصيرة مسافة قصر لا مجرد خرج خلاص انقطعت اقامته ها يعني انت روحت مثلا ايه من هنا لا من هنا مش هينفع لك القصر جيت من اسكندرية وروحت مثلا الاناطر عادت يومين وان طلعت من الاناطر رحت شطنوف عادت يوم واني رحت من شطانوف رحتش بين الكوم وعادتي و... ورجعت مش بين الكوم لسبك الاحل كل ده في ايه مناطق رايبة من بعضها انهم المهم ما اقمتش في اي موضع المدة اللي يبقى تقصر في الكل ورجع في نفس اليوم. حتى لو راح عرفات ورجع في نفس اليوم اه خرج خلاص انا قلت لكم ان انا السنة دي لم أتم أبدا قصرت في الكل لأن عادت في مكة وبعدين رحت جدة علشان الأوراق جاءت مكة تانية وعندت جدة تانية ورحت المدينة وعلى فما عادتش في مكان زيادة عن 20 صل خمس ايام في مكه لا خمس ايام خلاص بقت تتم بقى خمس ايام كده عديت رحت جده رحت جده اقصر خلاص انت مسافر اهو هيروح مسافر من, من ما هي ما دي مش موجوده مسافه قليلة من ايه من من موضع الايه الاقامه القصيره القصير السفريه مش من بيتي مش من مصر لا لا لا لا, لا. أتميت فيها خرجت تقصف تالي أثناء الصفر حتى لو مسافة قصيرة طول ما انت ماشي طول ما انت ماشي, ما ماشي تقصف وطول ما انت مقيم في موضع مدة قصيرة تقصف فانت عدت في مكة خمس تيام فأتميته خاركت من مكة والله اعلم ومسافر الى جد منتقف اسماء الامتقل تقصر عدت في جدة مدة قصيرة تقصر رحت نزلت من جدة على الطايف تقصر وعنان رحت من الطايف على الجموم تقصر واحد. ترجع مكة ايه من تقصر ترجع مكة اتقعد في مكة قد ايه اقل ارعي تقصر يحسب من الاول تاني يحسب من الاول تاني اوه وده مخرجت خلاص خرجت من الموضع خلاص تبدأ تحسب بقى عدد تاني طول ما انت منتقل مشاولة تنتقل سنة ده صفر حقيقة الصفر ده فيه القصر في اشكلات خرجت يا عرف خرجت عرف خرجت من المكان اللي انت بيه عرف. مش عرفا ولا حاجة خرجت حتى لو اقل من مصر تبص اقل او ما هو اقل من ايه من مكة مش من مصر انت بلدك مكة ولا مصر انت بلدك مصر؟ طيب خلاص خرجت من مكة ما يدركش من مسافة قصيرة ولا طويل؟ انت في السفر خلاص يعني بدوت يعني خرج محارك زينا خرجت يعني؟ ازاي خرج؟ خرجت من مكة ازاي يعني؟ دي طبعا بقى يعني مش عارفوا قلناها قبل كده ولسه نقولها ان كان فيه اسوار للبلد نعتبر بالاصوات وان كان مفيش اصوات يبقى بانتهاء البنيان انتهاء العمران اه البنيان بالمزرعه بتاعته كده قادر يقول حاجه هنا لازم نظبط سألين ايه؟ قد لي عشان السفر القصير السفر القصير يعني وهو مسافر سفر طويل لا خلاص منتقل ما هو سفر طويل اصلا السفر طويل اصلا ما يضروش يعني انت مثلا رحت اسكندرية ومن اسكندرية رحت الايه القرية الفلانية وقعدت فيها يوم ورجعت إسكندريا تاني خلاص تنقطع الإقامات كل ده ما يهمتش حتى لو القرية دي بينها وبين القرية دي يعني مدام خارجها خلاص انتقلت وخلاص قعدت في القرية أربعة أيام ولا خمسة أيام وأتمنت خرجت القرية تانية يبقى كده خرجت مفيش إقامة ها؟ القرى ليها اسوار اه ومعروفه خرجت من قريه لقريه تبقى كده خلاص مسافر ايوه ده كده ده توطن خلاص يعني حدي يقول لي ما سمعتش حدي يقول لي مش واحد قعد كذا سنة طيب بلد التوطن لو اتجوز فيها وقعد فيها يبقى متوطن ورحوا قعدوا هناك <تصفيق> راح ايه يدرس طيب طيب طيب اكتبها ضبط التوطن اختلفوا في ضبط التوطن شوية قالوا إن كان ليه كسب وزوجة وينوي طبعا لو ناوى دوام الإقامة ده توطن دي واضح وإن كان بيتنقل بين موضعين قالوا المعتبر أي الإقامتين يعني فقالوا اللي فيه سكن وزوجة وكسب وزوجة وسكن كانت تلاتة موجودين يعني شغله وزوجته طب لو كان ليه زوجتين بقى واحدة هنا وواحدة هنا وشغل هنا وشغل هنا يبقى قمتين يبقى ليهت وطنين بين وطنين شغل, بس شغل, شغل هنا وده يظهروا عدم التوطم يعني بيشتغل شويه ويرجع مش ناوي دوام الاقامه هنا ولا متخذ هنا زاويه ولا اي حاجه بس سكن بيشتغل اقل من اربع ايام ويرجع بيشتغل اقل من اربع ايام ويرجع في عند ده اللي هنا اللي موجود هنا في الكتاب اللي يقصر الصلاه وان عاش حياته كلها هكذا يقصر ازاي عن ايه؟ يقصر على طول يفضل حياته طول ما هو بره بلده يقصر قاله اللي شغال في سفينة مثلا يفضل يقصر على طول لا يتوطن البحر مرجع بلده يتم معاه؟ ما يقعد ان شاء الله يسانية لا يقصر في وطنه لا قصر في وطنه غاية ما يجوز في الوطن هو الجامعة أما القصر فلا باتفاق شكرا أرجوك لرحل الإمارات وسنعرف في الشرعة وجودك في الشرعة ووجودك في دبي في قليل صلى الله عليه وسلم ومعادة بعد فعال وسنطلق في الدراسة شكرا أرجوك ولو ذكر في أثناء الصلاة أنه كان النواة وجود ما جبل الإتمام في بعضها فغلب لأنه الأصل هذا المذهب وتقدم قول الجمهور في من لم ينوي القصر فالشك في النية أولى ولا يعتبر أن يعلم أن إمامه نواة عملا بالظن لأنه يتعذر العلم غالبا كما تقدم وإن أما مسافر المسافرين فنسي فصلها تامة صحت صلاة الجميع طيب مسألة باء أو نوع قامت أكثر من أربعة أيام أتم لحديث جابر وابن عباس الآتي رضي الله عنهم سواء كان ببلده أو مفازة وقال شيخ الإسلام وغيره للمسافر القصر والفطر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن دي اللي أنتوا عايزين توصلوا لها من بدر قال شيخ الإسلام وغيره للمسافر القصر والفطر ما لم يجمع يعني يعزمني على إقامة ويستوطن وتقسيم الإقامة إلى مستوطن وغير مستوطن لا دليل عليه من جهة الشر بل هو مخالف للشر فإن هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في في رزوة الفتح وفي حجة الوداع وحاله بتبوك والتمييز بين المقيم والمسافر بنيات, بنيات, بنيات أيام معدودة يقيمها ليس هو أمرا معلوما لا بشرع ولا عرف وذكر إقامة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقصرهم في تلك المدة وأنهم مجمعون على إقامة أكثر من أربعة أيام بيبقى وأنهم بيبقى وذكر يمكن يمكن وذكر بقى يعني أصد شيخ الإسلام مثلا وفي البلغة إقامة الجيش للغز لا تمنع الترخص وإن طالت لفعله صلى الله عليه وسلم بمكة وتبوك وفعل السلف ويأتي الجواب عن الحديث ان شاء الله تعالى طبعا هنا ومحمله السفريتين التانيين اللي هم تبوك والفتح ان ده كان في الغزو وكان لا يعلم متى يمضي طول ما هو مجمع عليه على اقامات اقامات مده معلومات فله القصر انما طبعا بتاع الحج ده اللي, اللي معلوم كان معلوم هيمشي امت لا لو تأكد انها يعد اكتر من المدة المحددة ولكن لا يعلم كم بالضبط فهذا يتم والله اعلم لانه عزم على الاقامة المده غير القصيرة فلم يترخص لأنه اللي أقل منها ما بيترخص فالأكثر منها هو ناوي يقعد بس مش عارف شهر ولا ربعين يوم ده يتم خاصة إنما مش عارف يومين ولا تلاتة يقصر طب بكرة طب بعد طب بكرة طب بعد يقصر يومين أو تلاتة أو يومين أو تلاتة أو عشرة يقصر حتى ينوي الإقامة الطويلة إن قالوا له خلاص الموضوعك مش هيخلص قبل خمسة يام من يتم بقى. كان المسافر ملاحاً أي صاحب معه أهله لا ينوي الإقامات ببلد لازمه أن يتم لأن سفراه غير منقطع مع أنه غير ظاعين عن وطنه وأهله بدلوا إيه أهله معاه الظاعم المنتقل عن بلده إلى غيره الظاعم الانتقال عن وطنه هنا ما هوش ايه هوش منتقل عن وطن هو اهله معاه وما وطن ينتقل عنه ومثله مكرم وراع كرم اللي هو بيقدر اللي الجمل بتاعه يمشي بيه بيبقى معاه بيسافر معاه اه يسافر بي ويرجع بيه وراع ماشي يرعى ورسول, ورسول سلطان شغلته انه يروح في يوصل الرسائل ونحوهم ويتم المسافر اذا مر بوطنه او ببلد له بهم رأى او كان قد تزوج فيه الزواج ده كل مشاكل عشان اتجوز قبل كده يتم بماشي وبيقصر وفعله والولي خلاص يعني مش مثلا لسه نتجوز يقول لك او كان او كان قد تزوج في حكا يا والله العظيم <تصفيق> يقول صوابه او تزوج فيه فالمرد اذا دخل بلدا وتزوج فيه بعد دخوله لازمه ان يتم ابا هنا ايه <تصفيق> مش كان قبل كده لا يعني تزوج دخل بلد بيقصر تزوج فيه بقى وطن وخلاص يتم حتى لو يوعد مدق سيارة بس يعني ماشي كده عمالي تجوز وماشي راجل تشغل تمام <تصفيق> لما رواه أحمد عن عثمان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم ورواه الحميدي والبخاري في تأريخه ونص أحمد بن عباس رضي الله عنهما قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام وهو قول أبي حنيفة ومالك أصحابهما وليس المراد أنه قد تزوج فيها أولا ثم أتاها بعد وعنه يقصر وفاقا للإمة الثلاث وفي المستوعب فإن دخل بلدا فيه والده أو أولاده أو له فيه مال أو دار أو بلدا كان وطن له قديما فانتقل عنه واستوطن غيره لم يمنعه ذلك من القصر لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مكه وكانت وطنه سابقا او نوال الاتمام في اثنائها بعد نيه القصر اسماء الايه وإن كان له طريقان بعيد ومقريب فسلك بعدهما قصر لأنه سافر سفرا بعيدا يعني واحد أقل واحد أكثر قال ابن عقيل قولا واحدا إذا كان سلوكوه لغير القصر مش بيسلوك مخصوص عشان يقصر كجلب مال أو نفي ضرر ها؟ وظاهر الإقناع وغيره جواز القصر ولو سلكه للقصر أو غيره وتقدم كلام شيخ الإسلام وقال في الفروع وظاهر كلامهم منع من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريته هنا مخاد البعيد علشان يقصر فيها قول للعلماء أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر كما لو قضاها فيه نفسه قال ابن تميم غيره وقضاء بعض الصلاة في ذلك فقضاء جميعها نعم وإن نوى الاتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر يتم يعني وإن كان له طبقا خلاص واقتصر عليه في المبدع وفيه شيء يعني أي في كلام بتميم غيره كصاحب الرعاية ولعل وجهه أنه لو شرع في قضاء الصلاة في السفر ثم قدم بلده في أثنائها قصر وليس بظاهر على ما تقدم من تغليب الحضر قلنا بكده إن الحضر مغلب وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر منحوه ولو, ولو ولم ينوي إقامة قصر أبدا لأن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذر بيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول رواه الأسرم وقيس عليه الباقي وهذا الأسر نحوه من حجج القائلين بنفي التقدير بأربعة أيام ونحوه طبعا هنا لا حجة لهم في عدم التقدير لأنه مفهوم أنه هنا ممتق يعني مش عارف يمشي إمتى لما يبقى التلقي يفك ليه اكيد ليه يعني مثلا الشمس ولا <تصفيق> تخس ابن عمر رضي الله عنه اقام باذربيجان اذربيجان 6 اشهر يقصر الصلاه كده اذرى بيجان صح وفتح الراء اه صح آه. طيب السيد يوه حاله راه الاسرم طبعا حجة يعني فيه يحتمل يعني طبعا انه يكون حجة لإيه لمن قال لا الاعتبار بايه بالمدة طالما مسافر مجموطين خلاص والأسير يقصر ما أقام عند العدو ما أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبداً غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلة لأنه عليه الصلاة والسلام قام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة وده الدليل بتاع التسعتاشر ناس الألوى التسعتاشر اللي هو ابتبك من عشرين يومه وهو أحمد غير واسمده ثقات وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق أربعة أيام أتم هي بقى مش هتنقضي قبل أربعة أيام أتم ولكن يشوش على هذا حديث ابن عمر في سلج أذر بيت مش كده؟ لأن يغلب على ظلنه وأرؤى زاد على أربع تيام وإنه مسافر القصرة حيث لم يبح لم تنعقد صلاته كما لو نواياه مقيمة كده. يعني على حسب الحل بقى هل كان عارف ولا مش عارف. الرجل له إنتم تزوجه في الفيوم وهو يعيش في القاهرة يسافر عنده ويجلس مدة 3-4 شهور ويعود مرة أخرى منزله في القاهرة وكذا فبيصلي على طول قصر هل هذا يجوز؟ هل هذا لا يجوز عند جمهور العلماء ويضيع معظم صلاته نوع 3 شهور هناك يقصر ليه؟ يتم بأقرب يا شيخ إن كنت مسافرا بناء مش عارف إيه كده ونويت أن أصلي المغرب والعشاء جمعا فدخلت علي جماعة وكنت أظلمهم يصليون المغرب فصليت معهم بناء صلاة المغرب ففقئت منهم يصليون العشاء فترددت نياتي هل أعتبرها عشاء أو أتركها مغربا؟ فمن الذي كان يترجب عليه فعل اللي كان يترجب ذلك فعله أن تتمها مغرب زي منوية الدخول والتردد ده إن حصل وزال بسرعة فما لوش حق لما فضلت متردد كتير في بأسالاتك بطلت لما توصلنا في مثل هذه الفتن التي تتوالى وتتتابع الفتاة اللي هي ايه؟ عشان بعفتي لقوة محدش جيه؟ مش قولت الوصية؟ ها؟ محدش اعتكف ليه؟ مش قولت الاعتكاب؟ قلت ايه هو ايه؟ مش كده؟ قالولا يا قريم؟ طيب ما هي تسيب المعاصي كلها أذكر الصباح والمساء ضرورة مريحة الأتكاف صورة ياسين التوصل بيها الورد قيام الليل الشخص يقوم بالقهرة العامة لمدة 18 صلاة ثم يسافر باسمعيلية ويمكن فيها ثلاثة يام مع أهل فهل يقصر في القاهرة وهل يقصر في الإسماعيلية؟ لا بلده ما يقصرش فيه يقصر في القاهرة فقط وما يرجع بلده يصليه تنين ما يقصرش في بلده أبدا أو خرج من بلد الإقامة القصيرة إلى بلد أخرى ولكن قريبا من مواطنه الأصلي لا تبلغ مسافة القصر فهل يقصر مثل واحد من قائرة ذهب في ثم خرج إلى بنها ثم عاد طنطر ثم عاد القائرة يقصر في بنها؟ احنا اول نرى ايه؟ المسألة دي بس رجحتان لو شخص يسافر من اسكندرية القاهرة يعمل مدة الاقامة في القائرة ستة ايام هل يقصر اول اربعة ايام ثم يتم؟ لا يتم من الاول أن يسافر كل يوم القاهرة للدقاهلية مثلا كان ذلك في دعا مش ولكن ذلك في دا يومة دائما يعني إذا كان مسافة قصر له أن يقصر أثناء الصفر له ذلك وإن كان الشيخ أسامة عبد العظيم اختار أن يدوم قصره استحال له الاهتمام لالا تنقص صلاه عمره وتضيع وقته والتكليف منه انما نصره على انه اذا كان منتقالا لا له ان يصلي رجل له بيت في بلد اخر من الذي يتواطن فهل لا يتعذر هذا البلد الذي يميت مع زوجته هنا قام اقل اعطارات افتاء الشيخ سماحه الهي واحد سكن في القاهرة وليه شليه في ساحل الشمالي مثلاً أو بيت تاني في الإسماعيلية مثلاً مبيوخي مشي فيه ساعة ما يوصل هناك يقصر أمكانك أنا أرد مقدار صيار فتوى الشيء وسامة وحيد إذا كان هناك شخص مسافر يقضي شيئاً ما وبعد هذا الأسبوع تم تحديد انتهاء قضاء هذا الشيء بعد يومين وهل يقصر آه هذا آه ألف يومين ولا على أساس أنه قضاء أسبوع قبل يومين طيب هاي الأدوى السؤالين نعوزين ليه نعب دوار شوارع روضه و طريق استايو نادون عندها الساطر مش فاهموا اللي هو ايه مش بس مش عارف بتكلم عن ايه تقول لي كده هو لو قامل القضاء حادث شكيلة نية الدوم القصر ابدا ايوة <تصفيق> طيب هو <تصفيق> بيصل يعني في تعارض هنا يعني هو رقم ايه 750 النوى في التي بعدها نوى الاقامه نفسها ظنا انها لا تنقضي حاجته كل الواتعيه فبذلك نوى اربعه ايام فهذه الاقامه ليست مقصوده ولا منويه وانما نوى منو اقامه 국민因 disappointment. Nah, nah,